وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْدِثِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ wa antum يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ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 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتقوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدم وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السبع إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فسق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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين اهدان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 وإن كنتم جنبا فاطهروا.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 يَعْدِنُهُ وَأَقْرَبُ للتقوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ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 قل فمن يملك من الله شيئا إن أَرَادَ أَن يُهْلِكَ المسيح ابن مريم وَأُمَّهُ ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت يهود وانصرنا نحن ابناء الله واحبائه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاء لَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أَنْبِيَاءَ وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين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 قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسط الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين إن اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين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 ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إِنَّ كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الارض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 ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كان من الله والله عزيز حكيم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 وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إِنَّ الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التَّوْرَاةُ فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور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 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون Wakata bina, alai, in anna, nafsabin, nafssi wallaj, na billaj, na billaj, na billaj, na billaj, na billaj, na billaj, na billaj, na billaj, na نزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثاره بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة.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 ومن يتولهم منكم فَإِنَّهُ منهم إِنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يُسَارِعُونَ فيهم يقولون نخشى أَن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أَوْ أَمْرٍ من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا in de dina aposa mobila hij jadda aimani him in nahum la marakum. Haberpot amalum faosbahmo ho sirin.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 وَإِذَا ناديتم إلى الصَّلَاةِ اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يَعْقِلُونَ قل يا أَهْلَ الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنوا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 Amen. En dat is wa vraag van wa de voorzitter. Ik wil u vragen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 بل يداهما بثوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنبيل وما أنزل إليهم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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَبَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ ويستغفرونه وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 زين اليهم اتخذوهم أولياء ولكن منهم فاسقون اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا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 واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله بالنغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ توليتم أَنَّمَا عَلَى على رسولنا البلاغ المبين عَلَى ليس على الذين الصَّالِحَاتِ وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا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 وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حُرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد Zanik niet, te leren, dat Allah, te leren, wat in de hemel en wat in de aarde, en dat Allah,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 واكثرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون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 أنهم استحقا إثما فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأولياء فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين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 وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فتنفخ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وتبرئ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الموتى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عنك إِذْ جئتهم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مبين وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الحوارين أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُونِي قَالُوا 124. آمنا واشهد بأننا مسلمون 125. قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء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 تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نفسك إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك